قالوا أ ولم تكتتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعوا الكافرين إنا إلا في ظلال إن لنا صرور لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم لشهى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقدار تَيْنَا مُسَ الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا ذَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ تغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آن بغير سلطان نتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إن والسميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يسعى تويل عم والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليلا ما يتذكرون إن ساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم